وإن علم المالك والمسار وإن علم المالك والمسار وجد جميع ربوب إليه إلا إشتار من عيدين إذا كان يعدم المسار ويعدم المالك فلا أزلت تخميص لانه هذا من لأن موضوع المسلمين من المال الذي لم من صاحبه كما في رواية عمار من ولا من المسلمين من المسلمين من المسلمين في المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من في تطابق طبعا في التطبيق فان استعراضه في المتن في على في هذا كيف؟ ولكن يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان والعشرون لا اشياء في يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان يكون هناك اشياء او يجب ان يكون هناك اشياء الاختلاف الذي يصير المالين مع أهلاً واختلاف والاختلاف المدنائي للشرطة والإشعاعات وهو الاختلاف الذي لا يقع التمالي والجهد فاختلاف الجرام بثماني والمدنائي يقول له فرصة الجميع ربما اخراج الخمس وبعد اخراج الخمس وكان لماذا؟ لأن الناس عطار بالاختلاف والحلال المختلف بالحرام و عنوان الإختلاف شامل ومطلقا بالإختلاف الموجود بالإشعاع والإختلاف الذي يجب إشهاؤه. عنوان الإختلاف الوارد في النص عنوان مطلق شامل بكل ترتيبه. فالمسألة التاشع والعشرون لا فرق في جفاية إفراج القونس في عزية البطيئة في سورة الجهد بالنخذار أو الجهد بالمالي بين أن يعلم سيادة مخذار الحرام أو نقيسة عن القونس وبين سورة عدد بعيد أجل صباح التعب التنميز وهو هل أن الحلال مختلف بالحرام……؟ يأثر في إخراج الكمس ومن علما أن الكمس أقل من الحرام؟ أو علما أن الكمس أكثر من الحرام؟ أو لا يختطوا إخراج الكمس، في صورة ان لا يعلم يحتمل الكمس أكثر، يحتمل الكمس أقل، في صورة ان لا يعلن قلنا بما سبق النمو هنا مسجدان خل المسجد الأول من يرى أن المصوص التهميس مبتقا سمعت أبا عبد الله يقول عن ما يقرأ من المعامل والضح والعلمات والألام من خلال الحرام إذا لم أرى صاحبه والجنون.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 أما باعتبار المالك الحقيقي إن شاء الله تخبر أو باعتبار الوليد الحقيقي على الأنوان أنا باعتبار الولاية الحقيقية أو باعتبار المالي الحقيقي أقول ذا تفخر المنص والباطل يخرج ولا يكون أن الحرام المنص مضهر تعبديا تحدد تعبديا بناءً على هذا المسبب أن الخلق مظهر كعبدين ومحمدل كعبدين لا معنى من أن الشارع يبتني بإخراج القمس في حزير فقيل المال وإنكم أعلى الجزمن أن نبدأ الحرافة تنى الثانية وهذا هو مسئل سعب الوضع هل هو الذي اتناره السيد في السرطة وصدره في السرطة بعد سعب الجواهر هو ممعقول أسنع مسئلين الآن الإنسان عنده ألفا جزمان يعلم بأنه عنده من هذين ألفين تسلي نارين إليه والباقي كل حرام معقول من الشرع المقدس أن يقول له أخرج الخوم والباقي يحب مع أنه يعلم جزمان أنه ليس له إلا جناران من ألفين هل يتصور من للشارع المقدس سواء كان هو الظالق الحقيقي الأموال أو كان هو الوبي الحقيقي الأموال هل يتصور من أن يحلل بشخص أموال الآخرين بمجرد أن يخرج الخمس منها؟ ولازم لازم ذلك أن نشرح لتعمل يتفور أموال الآخرين في الترمينار بحيث لا يتميّل ثم يخرج الخمس و هذا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 ولكن به ان يكون هناك اشياء لكي يكون الناس اشياء لكي إذا ما يتصور أن يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك في صورة في الحرام في الحرام. الحرام في الحرام. هنا يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي اشياء واما في صوره العين بان مقدار الحرام اكثر من الخوف وان ألف وان اول ما 100 دينار كل عام فقط دينار حرام فقط مئتين دينار على تصرف كل الباقيه اذن مقطوع لا يصل للشرع هذه قرينه عقيه على طبيعه الرولا صحيح ولا الرولا ما وقت على المصلحه الحرام يخرج لكن القرينه العقليه وهي ضروره البدء تكون مقيده للمتقبل وانه مطهر للمال تحفزه كان الأحوام مع إفراج الخط قيمان مع الحافظ الشرعي أيضاً لما يرتكب فيه يقين الشرق هو يقطاع هو يقطاع بأن مقدار الحرام أكثر من الخرمس صالحيان حافظ الشرعي قال لما يتطلع خرمس بعده يطلع الشغيرة يتبين أربعة من دار ورسلتك إليك الشهر ورسلتك إليك الشهر بأن ما زال في هذا المال جزء من غير ومصرره من غير في هذه المصارف وإجراء مجهول المالك عليه إجراء حفن المالك ما جعله مصرار مع لأن المالك لا يتبع فيه حاجة أوه. المسألة الثلاثية إذا علم قدر ولم يعلم صاحبه بعينه ولكن علم به في العلم يعلم بأن مقدار المال الذي مغير ألفنا ويعلم بأن صاحبه في بين وين الموضوعين؟ فهنا وجود اربعه الوجه الاول هو الاحتياط بان يسلم لكل شخص من تذوقته حتى يتيقن بان المقدار الذي للغير وصل اليه فما هو الان حاصل جاهزه كثير من المقلدين في يعتقدون أنها إعلامية موجودة في فرنسا أو في ستات، يخرجون هومس لكل واحد، هو يخرج من البيئة، هو يخرج من الجميع، إلا أنه يخرج فرنسا سنوياً مثلاً، فرنسا خمسة تداعي في السنة، يسجل على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 أنت تعلم إجمالاً لأن المالك الواقعي بيننا ولا مختبى تنجد رئيس الإجمالي هو تحياة في أطرافه ولكياة في أطرافه يقضي تسريم مطبع المال بكل شخص أولو أولو التعريب التصدق يجري عليكم حكم مجلس المالك صحيح المالك معلوم له، هو معلوم تفصيلا معلوم إجمالا، وما هو معلوم الإجمال لا تفصيلا، فوقيته من المجهول، وإن إذا قُدِّر أحكام مجلس المالك فاتصلت به عنه، واتصلت به عن نحو صالحه. هذا. Maar het kan Oh, ik heb toch symbolisch een kwam, in ولكن هذا هو المطلوب من المطلوب من المطلوب معلوم المطلوب معلوم المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من لم يعرف صاحبه من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من جريان قاعدة العجل والتمسيط يدور الأمر بين يقسم على خمسة وخمسة دار الأمر بين عشرة على عشرة دار الأمر مثلاً آج على دينار دينار بناء على قاعدة العجل والتمسيط فإنه يقطع بأن هو الثلاثي من المالك الواقعي بآل الطريقة إذا أدتنا المال بين أضرات الشبهة يقطع بأنه وصل شيء من المال لفالك الواقعين فروا فالتقسيم صار مقدمة علمية لإحراج وصول بعض المال لفالك الواقعين نظير مقدمة الوجهة التي تبقى فيها أنه لو توقف الإيصال المال لمالكه على صرف شيء منه لا وجب خرق من حتى يصل المال إلى المالك، وخرق شيئين من المال من أجل إيصال المال إلى المالك مقدمة وجودية للإيصال، وجمعًا لإيصال واجب. هنا أيضًا التقسيم بين أطراف الشبكة المعصورات صحيح مقدمة وجودية مقدمة علمية مقدمة لكحراض أن بعض المال وصل إلى سيدي يجب ان يكون هذا المسؤول هو ان وقياس هذا المسؤول على ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو في <تصفيق> يكون وردت في هو لا يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو واحد من هذا المسؤول هو من يكون هذا المسؤول على الشخصين لأنه غير ضامن أما المقام ضامن المفروض في المقام أن من افترض على لعنه بالحرام ضامن يقطع بأن مقدارا من المال في المدفأ يبدي صادق هذا المال لمالكه يطال بعضه لمالكه لا بعضه هو ضامن الكوت مستقر في المدفأ كل ما فكيف يطال بعضه يقطع تمامًا بأي دليل؟ شرعية تمام؟ طيب الاحتمال الواضع هو الطرعات أشكل على هذه السيدة قلني فيما سألت أي طرع لكل فلا بد أن يكون موردنا مشكناً من إجراء أو الإجراء الظاهر وفينا قامنا ممشكناً من, من, من إجراء مشكل المنهج القانوني في ماذا لان ما ضد قاعده الياء اللي دي ما كانتش هتدي دليل لصالحنا وبالضبط الين اللي في بين نفس الاشخاص في هيكل اليد اللي في حالي وموضوعه ده في لصالحنا بالنسبه للشخص نفسه بل موجود هذه الظاهري موجوده بالنسبه لعينه مع وجود هذا الظاهر لا تصل او وعاها أول مدعي من أولاك سيدنا إذا علمنا أنك في ألف لشخص وهذا الشخص مرتد بين ألف شخص وجد علي أن يدفع لكل شخص من هؤلاء ألف دينار يجب عليهم أن يصبح مليون دينار حتى يتأكدونه ألف دينار في ذلك اليوم. أول مرة. فلماذا؟ لأن هذا مستخدم الضراء دفع أضعاف الإقدار الذي فيه النجاح. لكل بشخص شخص من أطراف الشباب قرر عليه. كيف تقول. يجب عليه أن يدفع لكل طرف من اطراف الشبهه مقدار عائد هذا الوجوب ضرر عليه وكل حكم شرعي ينشأ منه الطارئ طبق بهذا بقاعدة لا ضرر لا ضرار ولا فساد فوجود التضريق لكل طرف من اطراف الشبهه مستثنى واذا لم يجي في تطبيق هذا الاطار القرعه أراضي، يجي سيدنا السيدة من أفضل أولاً مذكركم، ماذا بإمامات؟ كنت قد يعلن وكان شخص مرتفع في, في نارين، يعني هذا أخص من المجدع نحن مدعانا بأن نُقتبل قاعدة المقام قاعدة اليد، في ضميمة العلم الإلمالي مصطبا ذلك وشمع ودوب الضبط لكل واحد من أبرك, ما أبرك أنت تقول أن هذا ضرر علينا أقول هذا الضرر في بعض في الغابة ثانيا لأن لا ضرر ترفع الفكن الشبخي لجرى وبعبارة المقرأ لا ضرر ترفع الوجود الذي لشأن من لا أنها ترفع إحراز الوجود الذي ينفر الشيطان صار في أول رسالة ينفر الشيطان في أول رسالة الانتثال الإجمالي الانتثال الإجمالي لو أنه مثلا فرندلة الكبرى بـ 40 وترسل الصور الطاهر بين بلادنا وترسل الصلاة بين الأسرة تجمع ذلك وكان اللازم أن يصلي مثلا إذا جمع وكان اللازم أن يصلي مثلا ستين صلاة عبر عصر من كل قصبة نام أربعة جهازة في المنطقة الأدوار ومع أشياء برامة ولو تقول لنا أن يصلي ستين صلاتين أو سنعين صلاتين احتياطين بعضهم يقول أن احتياط وماذا؟ ضرر الذي يرتكع بلا ضرر هو الكم الشرعي وقلت يا سموكه شاركه هاي انا مش شاركه انا اريد مؤلفه بس اما تكرهه فلا اجنب بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس لا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس افتحينا بس وزوم مدرع الوصل بما إذا كان ضرريا يرتفق العدار وزوم الثوم إذا كان ضرريا يرتفق العدار أن حكم العقل بالإحتيار ليس حكم الشرعية حتى يرتفق العدار لا ضرر ولا برار فإن العقام الشرعية يرتفق العدار ليس مع العقام فهنا ما أوجبه المولاد اللي الذي أوظنه أنه صلاه في صلاة الظهر للحكمة الواقعية فعزبه الطاعة وصل الأولى العقل يقول بما أن هذه الشرائط <متوسط> مجهولة إلى الخرر حتى تحرز انتثال الواقع هذا قسم عقلي هل احتياط العمل من حد إحراز الانتثال الواقع من عقل من عقلات الاحتياط حسنا okay, الوزار ما نشأ من الحكم نشأ من احرام انتثال الحكم لهذا لا ضرار ترفع الحكم الذي ينشأ من الضرر ما نشأ من الضرار الذي نشأ من الضرر إحراب الانتثال لا هنا يجب إيطار المال لما الاسم الواقعي هذا يجب أن من أي ضرار بلذك أنه إذا كان معلم يجب إيصاد المال لما لإذن هذا الحصر نضر. فالذي تهتار إحراز انتزال هذا الناس. في الذي يحدث بالعقل. وعنى الحقن الذي يحدث به شعر. بأريك. ولا دار المحطة ثانية شرائحة ثانية. لا دارت ببطأ في الحقن. فالذي تتلفي في إحراز انتزالة. Jaar misschien met jaren. Nou, ik ga niet als die naar de elfdisch accent. De en dan naar de wil van mij de niet. niet. ونورد الحلال المختلف في الماضي والتنطلق من سفاة النار الخالجين وإلا ما في الدنيا فإلا سؤال النار لو أن هذا الإنسان أثلت مالا لزيد وبعض المنزل لا ما ماذا لا ما في, في أموالي اللي وأنه مثلاً أثلت مالاً بزيدين وأنه أثلت مالاً ببطرين فهو لا يتري أن الذي أثلت مالاً بزيد الشيء أنه يستخدمه عن شيء أو آخر أو شيء واحد لا لقى منا فيه المثل الثلاثة من يلقى فالجمه من صفات القارئ فالثلاث لا هو فهو عليه ولا يتري ولا أنه ماثل ومينه كلامنا في دفع الفرنس انه إذا السلطان على بالحرام وكان جاهلا بالنساء وجاهلا بالمالك فيجب عليه دفع الفرنس هذا في سوره الاختلاف الصالح وأنه في سوره ان تسلط لزيد شيئا وما لعمر شيئا ولا يجب ان تسلط لزيد ما هو ويقال بأن هذا حلال حفظه الحرام يدفع خمس ما فيه من متيح وقفز اذا كان الامر متعلق بالامه اذا كان حق الغير في من لكن لا في المال اذا كان حق الغير في من متيح فلا يفهم الامر غير فيه خمس ان سيدنا الكوجي قدس صورة يقول مناصر رفاة صورة أن يكون الانتقال للذن بالكداء صورة أن يكون الانتقال للذن بعد ذلك ماذا ذكره صاحب العروة من أن ما هو الاختلاف الخارجي لا ما ورد ما يكون في الكلام هذا يكون في أن يكون حق الغير انتقل إلى الزن من الزن أما إذا كان حق الغير انتقل إلى الزن بعد الزن الثلاث الخارجي ترجمه اذا إذا كان فاختلق الزنابير وفن زيد زين أو همتتوك همتلي زين ثم أجلس الزن بعد الزن بعد انتقل حق الزن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 إذا قلنا بأن الخمس حق حقك الى أن يستلطف على في الحرام يكون خمس هذا المال يقول لك ان هذا المال يقول لك ان هذا المال يقول لك ان هذا المال يقول لك ان هذا المال يقول هذا بمجرد أن يكون الحرام، يكون الحرام في هذا المحضر ليس مستمر بناء على هذا النعنى أن الحرام في الحرام فالخمس يتسابس في غير الممارك حقه سلاهيه، تعبديه فهي نجد الحرام انتقل للجنة بعدين أو ما انتقل فالخمس هو، هو بذيير ورب هذا المحضر ينحلق كله ik heb. niet op de manier Het is een een dan moet بناء على هذا المنام ليس المجازر ان يختلط الحلال بالحرام كل قصور ما حسابه وانما اذا اختلط الحلال بالحرام يجب عليك ان تخلص ذمتك من الحرام الموجود في هذا wat ik niet heb is de kans op de vriendelijke respons. Ik heb het niet op de de de de de de de de de de En de lezer in de moeder te goed de arena. En je moet even met je kabinet worden, had je zelf de بما على هذا المبنى الآخر الذي تبث في ذنبتها ما هو الغيب؟ خلص لكم المرات على ذي ما خلص أستمر ما هو الغيب خلص لكم من ذنبتها وكيف خلص لكم من ذنبتها فالقص دقيقي كيفية تخليص ذنبتها ليس أن يتبث في ذنبتها بما أن على هذا النظر موضوع الخمس تغيير هذا المان وحيث يتم تحليف من النار الغير وأما إلى الجدد المان أستطيع موضوع الاسم فلا على ما يدخل في الزنة غير موضوع الاسم فالرابط إذا على المدنى الثاني وهو المنظر والكفارات ومطهير أين ندير؟ نقول بأينا الثقنس ألي موضورنا بالتأكيد من التأكيد هذا بالنسبة إلى النقطة بالنسبة إلى النقطة الثانية الأولية هو الآن سواء كان ثابت للنبتداء أو نبس بالزن بعد المحبرة وقضنا بالفضل الثاني وهو المنفس جرى السفارة أبدا الآن ما لتغيب ثلاثة على الوائد ما هو المضيط الآن؟ صاحب العوة التي سسره لك كم إن عائم جنسا يترمى ومن تترمى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 أو رأى في القرعة الجوز الثالث الأربعة ليد بناء، أما إذا لم يعلم بصاحبه اصلا أو علم به لكن يعرف الرأي مقصود، يعلم أن صاحب المال من أهل الطوم، يعرف الرأي مقصود والأحياء وهالذي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 Suiden en de andere kant van het aardoppervlak. Wat is er gebeurd in de wereld? Er zijn twee verhalen. De eerste is waar. De eerste is waar. De ولكن هذا هو تصدق الذي على أهل المكان مورد المكان الذي يجعل هذا المكان هو كلامنا كيف يجعل مورد المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل يقول بعض الأرسولين هذين كذلك. العوك قلنا إلى الله أن تمكننا الوصول صاحبه ، واذا تدري؟ من يتمنى الرواية أن موضوع التمتر المال الذي لا يمكن الوصول صاحبه. سواء بالله وكان رحمه خصوصية كونية خارجية والغارة من أظن العوان. هذه الخصوصية تكون في أحد عليكم الله في من أصابنا عن كثير لأن أصعب المتاعات في طريق محكاة وهذه اللواء في كل فسيطة والمدرد دون ليلة وفي ذلك الزمان دون ليلة وعلى الكتاب دون أخرج خصوصيات من رأس العمل أن, أن المناطق ما دل ذلك مقتنة في صورة الحديث وعلى هذا الناس للأسفا فلو أفضل إذا أصبح شيء شو تقدم على الناس وهذا فروج فروجنا نجار الناس وهذا غليل ترسك في غير من التدين في أنت مسؤولي، تبغوا هذا، أنتم تتعاملون معه، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. هذا حتى يفرده ويصير خارجية، ثم يدخل تحت إطارات الرواية، ويتعرض لهذا الشيء، لأنه على باله أن هذه الصدقات بعد ابنه عنده. ويقوم بمعرفة عن هذا الى أحد الأساس صحيح المعاويد من مرحل النبي عليه السلام في رجل كان له على رجل حق الورد الحق ففقد صاحب الحق ولا يدري أين يرسل ولا يدري أحييه ورسل ولا يدري أهو وارده على مستهل ولده الله مجموع قطاع أتفتح فيه أتفتح فيه. أن هذا ان ذلك قد طال زمان اتفقد به امرك صحيح هذا الروايه ما دارت تصدق سادر الامر تصدق ما يجي له ان خلاص اذا باخر الامر قراني ان الموضوع التصدق وقلنا هو يا عيال وقلنا هو يا يعني بو موضوع التصدق عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه أن يكون ويا عتبه ويا عتبه ويا عتبه ويا الإرشاد إلى أن موضوع التصدق ما حصل ويا هو يقولون كلمة قول السائل يا ما نستفيد من كلام الإمام أن الأطني الشري هو الكلام. كذلك لا نستفيد من كلام إياما من الأطني الشري هو الكلام. إنما نستفيد أن الأطني الشري هو من كلام السائر أما أفضأ به آن ظاهره التفضل في جبو المالك أمرض مجموز على أن حكم مجموز المال وهو التفضل أمرض مرتكز في جبوز المسلمين والشعر جادت صراحة وعلى الناس أفضل أفضل فيه إن هذا الباب يستطيع في جبو هذا كله بده اذا علم انسب ومقداره وقلنا اذا كان الجنس معلوما بنو كم ولا كلمه الاقدار ترد البيت الاقل فلا هذا القدر المتفاوت اقل وانا شفت الالم من بعضين اولاد في هذا ما تقدر تسويه تعالوا تفصيله لمحدد كامل وعلينا عليه ازاي نفس اذا كان الانسداد فإننا أن نعلم انه في واما أن نعلم انه في وإما أن يكون فقط بينهما منهما من القيمه كان من القيميات ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي يكون ياتي من هذا ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ولا يدري انه شاة او بقره يشق مع حيوانه او مثلا شيء الان بما ان هذا الشيء فيه الف ذره كنفه تستفد من هذه اذا يعني الان الانسان بمجرد ان يديك شاة غيره بمجرد ان يثبتها الذي يستقر بلمده الشعر الذي يستقر بلمده قيمه الشعر باعتبار انها من بمجرد ان يثبت نفس العين يستقر في الذمه بلمده الاسلام فلا في مده ما يدري الذي استقر في ذمتين هو احد حيوان من غيره انما شفت منه قال ولا ضعفه مستقبلا niet alleen de stapel die vluchteling, maar ook de stapel van die En is de stapel van die vluchteling. En dat is de stapel van die vluchteling. En dat is de stapel van die vluchteling. En dat is de stapel is اونتار المدن اذا فقد من الغير في الدنيا وهذا هنا في هذا الله الذي كثير الوثابه بالعين في البدء طلع مجرد ان تبقى تبقى مكانه شنو لا ما قال لا هذا التسم الثاني ألا وهو الذي حكى التسم الثاني في لأن يدري أنما أكل شيئا للغير بس أكل حنطة أو لا. وماذا تتحدث بين اذا كانت هنا في هذه عنه الثالثة إذا وتتحدث عنه لا عنه وتتحدث عنه وتتحدث أو في عنه وتتحدث معي قد يقال وتتحدث عنه وتتحدث عنه وتتحدث Afhankelijkheid van de regering. Maar die meteen worden. Bij de man met de shad achter. Bij de man met de helft van de helft van de helft van de helft van de helft de ilaaf akalijen, akalijen, den hoor akalijen, daar kan je het niet meer vinden. Maar de kunst, waal een al heten, blijft oneindig. Waarom? Omdat is. Inna met de oude. Kan niet anders dat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 قيمة واحد منهم أقل من الآخر لا ما سبق في ذلك جد مثل أبرا فينا فالأمر بين. مبدايين. مبدايين. مبدايين. فلا يجب أن هذا هي الرابط إذا زار أمر ما فزلنا بين نجديئين قال إلا أنه أو ترى أمرنا بين الذين نتدي جل فينا إن الحظ في, في, في الشأن في كلا الطرفين بعضهم قال لقاعد التفسير نصف أنط يعطي ونصف من الشاة فيجمع بين نعطا نصف وَنَصْقِ مِنَتِ في الْجِدِينَ الجواب عن الوضوى مقاعدة تنسيل هو يقطع مناب تنسيل مال نصف, في نصف الجديد ونصف مينتِ في يقطع بأن النصف حل. لكن يقطع لديه نصف وصل. فمع قطعه بأن نصف مال الاخر ما وصل إليه إذ خلال لديه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 بعد أن انك قطع الناس تجعل الناس تجعل بعد أن الناس تجعل الناس تجعل الناس على الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل يبقى الآن الناس تجعل هو تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس تجعل الناس حال Katie أنه يتربى فيه معه أي شيء مفتحه إذنöß ربما إله أول أين من آكد النسطع أول إلهي يتربى بأول أي يود حت دة هذا و الأجاز التفاوي و الإشتاد والإشتاد، إستعينا لحظة جسوين تلقى الشبه الشيء من شخصين الأخرين إذا تبريدش من هذا الصور أو شخصين الأول بعد ما الأول، أنا مقتدر في جميع شيئاً لا، أولاً أولاً، كيف هذا الحل بكرة الحل, الحل الاخر الآخر على أنه يوصل المال اليه أي كل ما للصندوق ثم لا يحصل من الطرعة في إفراز مالي في عن ماذا غيره أو من الأول لأننا نريد الطرعة هو من الأول يحصل من الطرعة لكن شوفنا كان من انتقل من شخصي إلى بالنتيجة المعمومه كما ان يستخدم الصوت من الاول او يستخدم الطعام من الاول او تتبع الحبل من